السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نحمد الله سبحانه وتعالى على أن بلغنا هذه الأيام المباركات ونسأله عز وجل أن يبلغنا فيها رضوانة والعتق من النيران معيدنا اليوم ان شاء الله مع سورة أهل عمران سورة أهل عمران 200 آية سورة مدنية هي الحلقة الثانية في بناء الأمة الشاهدة على العالمين بدأت هذه الحلقة في سورة البقرة انما قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم امه وسلط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا على هذه الايه امه وسطا هي في وسط سوره البقره بالضبط سوره البقره 286 ايه هذه الايه رقم 143 سوره ال عمران بتتناسق مع سورة البقرة في تناسق عجيب في مطلع الصورة ألف لام ميم ذلك الكتاب العيبة فيه هنا ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب هنا هدى للمتقين هدى للناس في سورة البقرة الدعاء في آخر الصورة الدعاء في آخر سورة العمران سورة البقرة فيها الحديث عن المغضوب عليهم بالتأكيد وشرح سلبياتهم وأخطائهم حتى تتعلم الأمة في سورة العمران الحديث عن الضالين وكيف أنهم تجاوزوا حلوظ الله عز وجل وبعدوا عن منهجه سبحانه وتعالى سورة البقرة والعمران والنساء والمائدة بيربطهم خيط أساسي وهو بناء الأمة الشاهدة وحمايتها وتوعيتها أخطاء الأمم السابقة خصوصا الأمتين السابقتين فحاسسنا أمة تحت الإنشاء أمة الإسلام ينشئها القرآن يشرع لها للعبادات والتشريعات في أحوال الأسرة وفي المجتمع وفي كل شؤون الحياة ويقيها شرور الأخطاء التي وقعت فيها في الأمم السابقة حتى تكون أمة شهدة على العالمين حقا كما أرادها الله عز وجل صورة أهل عمران في الحقيقة هي تنقسم إلى محورين أساسيين من أول الصورة حتى الآية 120 بتتكلم عن الغزو الفكري التتعرض للأمة المسلمة وهذه الصورة بتبين جوانب هذا الغزو وكيف كيف ينجح المسلمون في مواجهته وكيف ينجحون في الثبات أمامه وعدم الوقوع في براثن الغزو الفكري زي الشبهات اللي بنسمعها عن إنشار الإسلام بالسيف نسمعها عن ظلم الإسلام للمرأة نسمعها عن الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم الإساءة للصحابة ده نوع من الغزو الفكر عشان يشتتوا المسلمين وعشان يشغلوهم عن القضايا التي ينبغي أن يعني يهتموا بها وعن أن يبنوا مجتمعهم وأن يقيموا دولتهم على منهج الله عز وجل فهذا المجال هذا المحور الصورة بتبينه بذين إزاي أن أساسه كان اليهود والنصار أيضا اليهود أمة يعني كسرت علالها وكسرت أمراضها فالقرآن يبين هذا الأمر ويعظهم أنهم عارفين يعني ليس لا يجهلون الطريق يعلمون الطريق ولكنهم يتنكبونه عن عمد لذلك نهج القرآن معهم منهج الوعظ والتذكير فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه أوفيت كل نفس ما كسبتهم لا يظلمون لما تكفرون بآيات الله والله جاهد على ما تعملون لما تلبسون الحق بالباطل وتكتبون الحق وأنتم تعلمون هذا خطاب القرآن لهم وهم الذين قالوا لن تمسنا النار إلى أيام معدودات هم حسبينها كويس والأسف هذا حساب خاطئ لأن النار لا يقع عليه أحد فالقرآن يعزهم وينهج معهم منهج مخاطبة القلوب أما, أما النصارى فالقرآن يخاطبهم خطابا عقليا هادئا في شاء سيدنا عيسى عليه السلام يحكي لهم القصة من أولها إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض الله السميع عليم يدى بقصة ميلاد سيدنا مريم أم المسيح عليه, عليه السلام ثم سيدنا زكري عليه السلام ثم المسيح عليه السلام ويبدأ بهذه الكصة ثم يسألهم سؤالا واضحا بسيطا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون سيدنا عيسى عليه السلام العجب في طبعا أمنا حواء بغير أم سيدنا أدم بغير أم وبغير أم كان سيدنا عيسى أمره عجب فأمر سيدنا أدم أعجب ليس مع قدرة الله عز وجل عجب وليس مع قدرة الله سبحانه وتعالى الشيء يستعصي على قدرته عز وجل فالقرآن يخطبهم خطابا عقليا هادئا ثم يقول لهم فمن حاجك فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فأقول تعالوا ندو أبناءنا وأبناءكم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 ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون القرآن بيلفت النظر إلى بعض الحيل الماكرة التي لجأ إليها أهل الكتاب بالذات من اليهود حينما قالوا وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قالوا لبعضهم ما تقول نخش الإسلام عشان ما حدش يتهمنا بالتعنط والتعصب وإننا رفضنا حاجة مش عارفينها لا تعالوا نخش وبعد ما نخش الإسلام نقول دخلنا ما لناش في حاجة تستاهل لأننا نتابعه فخرجنا منه عن علم شوفوا المكر فيه ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى غدى الله نفس هذه الحيرة الماكرة بيتبعها كثيرون في الصد عن سبيل سبحانه وتعالى باسم الاستشراق باسم الدخول في الإسلام ثم ضرب الإسلام من الداخل وإشاعة الفتن وإشاعة الأقويل والشبهات والاتهامات من داخل الإسلام وبأسنة مسلمين الإسلام نبهنا القرآن نبهنا إلى هذه الحيلة المكرة حيلة أخرى في صراع الغزو الفكري الخطير يعني, يعني يعمل على أشدة حينما يسعون للتفريق تفريق بين المسلمين حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزو البدر أنه جلس الصحابة أمام المسجد مسجد رسول السلام يشكرون نعمة الله عز وجل عليهم ويحمدونها ومن الأوس والخزرج في المدينة فمر عليهم رجل يهودي عتا في غلوه وفي كفره مر عليهم فغازه مرأة من اتحادهم وغلفتهم فماذا فعل أرسل عليهم شابا يذكرهم بما كان بينهم من حرب يوم بعاث كان في حرب في الجهلية بين الأوس والخزرج قتل فيها منهم الكثيرون يعني ذكرهم قلوم الشعر اللي ألوه في هذه الحرب يذكرهم الجاهلية يذكرهم بالصراع والعداء فسخنوا وجلسوا على الركب وقالوا ان شئتم رضدناها الآن جذعة لرجعها تاني شابة لولع الحرب تاني وتنادوا إلى السلاح وهم مسلمين وهم صحابة سبحان الله رب العالمين انظروا كيف يفعل المكر والدهاء والإقاع بين الناس في حتى بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عليهم مسرعا وقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة العصبية والصراع والتقاتل من أجل العصبية ومن أجل الأنساب ومن أجل حطام هذه الدنيا أو من أجل أي شيء يفرق الأمة فتعانقوا وتابوا وندم على هذه النزغة من نزغات الشيطان التي كان وراء أهل يهود هم في كل يوم يفعلون مثل هذه النزغات نزل القرآن يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين مش يردوكم بعد إيمانكم عاصين أو متفارقين كافرين لأن التفرق أخو الكفر والوحدة أخت الإيمان وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقبل انظر إلى الثبات الثبات على الإيمان والثبات على الوحدة والثبات على الحب في الله تؤكده لنا سورة آل عمران ثم تتواصل الآيات واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا إلى آخر هذا الربع بالكامل تأكيد على وحدة المسلمين وعلى الحضر من مكائد عداء الله خاصة من اليهود ثم تأتي بعد ذلك المحور الثاني من الصورة الذي يبدأ من قول الله عز وجل وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئِ مُؤْمَنِينَ مَقَاعِدَ لِلْكِتَالِ الله سبحانه وتعليم ده كان في غزوة أحد غزوة أحد كانت السنة الثالثة من الهجرة وكان عدد المسلمين فيها ألف انفصل عنهم تلتمائيا من المنافقين سابوهم في ميدان المعركة الوحدهم سابوهم سبعمائة واحد فقط وكان عدد المشركين ثلاثة ألف بكيادة أبي سفيان وكان معهم خالد بن رغم فارق العدد ورغم فارق العكاد والعدة كان المسلمين معهم 200 فرص المسلمين عمشي رغم هذا الفارق إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رص الصفوف وجهز المعركة وأمر الرماه الذين أوقفهم على جابل الرماه أن لا تغادروا مكانكم حتى أرسل إليكم إن رأيتمون نقتل فلا تنكذونا إن رأيتمون غنمنا فلا تشاركونا لو رأيتمون تخطفون الطير فلا تنقذون هكذا تعليمات صريحة واضحة ولكن للأسف ما كان من الرما بعد أن رأوا النصر النصر كانوا أربعة أضعاف المشركين أربعة أضعاف المسلمين إلا أن النصر كان حدث وحدثت صورة تبك الأرض من بدر وسقط اللواء المشركين على الأرض كان سيدنا حمزة وسيدنا علي أي حد يقترب من لواء المشركين كانوا يقتلونه فكانت المعركه صوره ثانيه تماما من غزو البدر وحدثت النصر في اول اول النهار اول النهار غير أن المشركين غير أن الروم حب الدنيا وهو أصل كل خطيه واصل كل بلاء نزلوا إلى الميدان وتركوا مكانهم الذي أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم و يعني كانت الهزيمه صاحت سيدنا خالد على الجبل وقال اعلو هبب ويعني الله اكبر يعني عندهم اعله هبل في ساحه خلاص انت ملك ميدان المعركه توما صار قبل الرومان اعله وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فنادى على الصحابه إلي عباد الله الي عباد الله فسمعه المشركون فتجمعت عليه جموعهم ولم يكن حوله إلا مجموعه من الصحابه تفانوا في الدفاع عن رسول صلى الله عليه وسلم وكثر منهم تسعه من الأنصار بقي اسنان سيدنا سعد بن ابي وقاص سيدنا طلح بن عبد الله رجل الله عنهما سيدنا سعد يرمي بالسهام سيدنا طلح يقاتل بالسيف حتى جاء باقي الصحابة وحتى يعني كتل من المسلمين سبعين في هذه المعركة وكانت هزيمة شريدة هزيمة لمن؟ هزيمة للمسلمين لكن الإسلام لم يهزم تخيلوا أيها الأخوة لو أن الصحابة عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك انتصروا في هذه المعركة ما الذي كان يقال؟ لم يكن لتعلمات النبي صلى الله عليه وسلم أي قيمة ولكنهم حينما خلفوها خلف جزء منهم هزم المسلمون تحول النصر إلى هزيمة في لحظات في لحظات لذلك حينما يتعجب الصحابة ويقولون كيف هذا يقول كل الله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير هو من عندي أنفسكم حب الدنيا والتسابق إليها والتصارع عليها هو أساس كل خطيئة تؤكد دينا سورة آل عمران هذا المعنى سورة آل عمران تقول الطاعة ثمرتها النصر المعصية ثمرتها الهزيمة ثم كان في اليوم التالي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتجهزوا لملاقات الأعداء في غزوة اسمها حمراء الأسد مش مشهورة ولا تستدول كثيرا في الشرح والحديث استعدوا وقال لن يشهد معنا إلا من شهده بالأمس لكي نجيب مدد من بره إحنا المهزومين هو إحنا اللي هنأتي بالنصر بإذن الله عز وجل فاستجاهوا الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسعم أن يعصوه مرة ثانية لا يسعم ذلك وقد ذاقوا مرارة المعصية ذاقوا شؤم المعصية وقد كانوا منتصرين فتجهزوا رغم الجراحة ورغم القتل فيهم استعدوا للقاء العدو في هذا الوقت كان أبو صفيان بعدما اتجه لمكة فرحا بالنصر السريع الذي, أحجر... الذي أنجزه كان يفكر بالعودة إلى أن يستأصر المسلمين من المدينة في هذه اللحظات إنما ثبت المسلمون ربنا بعت لهم وفد بعت لهم وفد من قبيلة خزاعة رأهم على هذه الحالة من الاستعداد والحرق والغيظ والرغبة في أثار لله سبحانه وتعالى وأنفسهم ذهب إلى أب سفيان وقال له لم أرى لا أرى لك إلا أن تنقذ نفسك وتنطلق من هذا المكان فإن بمحمد صلى الله عليه وسلم عليكم من الغيظ ما, ما لا تستطيع أن تتحمله فقاذف الله الربع في قلب أب سفيان وانصرف وبعث المسلمين برسالة إن سنأتيكم وسنستأصلكم رسالة تهديدية فسجلنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الذين, قال الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم هيد حمراء الأسد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلك الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين هذا عرض سريع جدا لغزوة أحد وفي الحقيقة هي يعني درسها الأساسي أن الطاعة ثمرتها النصر وأن المعصية ثمرتها الهديمة فلننظر في حالنا الآن أين نحن من دين الله ومن أهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا لنتعجب إذا ما وقعت الهزائم تلوها الهزائم إن لم نكن إلا من ديننا وإلا من ربنا فيعني لا يلومن أحد من الأمة إلا نفسه ثم تختم الصورة بالدعاء الدعاء الجميل ربنا اننا سمعنا مناديا منادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفينا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعتنا على رسلك ولا تخزينا يوم القيامة انك لا تخلف المعاد إلى آخر هذا الدعاء الجميل ثم يبين الله سبحانه وتعالى أن انتصار الباطل عارض لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس الميهات ثم يبين الأمر النهائي في الصورة يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون هذا هو الدرس الأساسي من الصورة الثبات, الثبات في معركة الغزو الفكري والشبهات التي ما أكثرها وتزاع كل يوم وتقال كل يوم نثبت أمامها بالعلم ونثبت أمامها بالثقة في, في وعد الله عز وجل وفي قرآننا وفي رسولنا صلى الله عليه وسلم والثبات في كل ما الصراع العسكري منها الاقتصادي وغيرها نثبت حتى الله سبحانه وتعالى ينزل عين نصره سبحانه وتعالى من عوامل السبات الدعاء واللجوء الى سبحانه وتعالى من عوامل الثبات الدعوه الى سبحانه وتعالى والتمسك بشرعه من عوامل الثبات الاستقامه على امره سبحانه وتعالى في وسط غزوه احد ما الله سبحانه وتعالى بيشرح هذه الغزوه قال وسارعوا الى مغفرته من ربكم وجنته عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. الاستغفار نعم الاستغفار سلاح في معركه الثبات ان الذين منكم يوم التقى الجمعان نما استزلههم الشيطان ببعض ما كتبوا المعاصي السابقه تذلل الانسان في وقت بيحتاج فيه الى تثبيت الله سبحانه وتعالى فلنسارع بالتوبه نسارع بالاستغفار ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون إن كنتم مؤمنين نسال الله عز وجل ان يرزقنا الإيمان وان يرزقنا الثبات وان يرزقنا حسن الاقبال عليه وحسن فهم كتابه نسال الله سبحانه وتعالى يرزقنا حسن فهم القران وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله والصاحبه أجمعين ثم تبدأ سورة, تبدأ سورة النساء في الربعين الأوليين من سورة النساء هم في الجزء الرابع من هذا الجزء سورة النساء تكلم عن أيضا بناء الأمة الشاهدة بناء الأمة الشاهدة وحمايتها من الأخطار أخطار أهل الكتاب وأخطار المنفقين وأخطار ضعفاء الإيمان ثم تتواصل الصورة مبوصل إن شاء الله في الدرس التالي وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم والحمد لله يا رب العالمين قد إيه زيارتي لهذا